يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصب، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهز. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم